يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله صفيه وحبيبه اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا يا رب العالمين وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين اللهم تعصمنا بها يا رب من كل سوء اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزٍ ولا فاضح اللهم إنا ننزل بك حاجتنا اللهم إنا ننزل بك حاجتنا اللهم إنا نسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور أن تشفينا من كل سقم يا أكرم الأكرمين وأن تشفي قلوبنا من كل سقم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وفي قلوبنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا ومن أيماننا نورا وعن شمائرنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وتجعل في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي شعرنا نورا وفي بشرنا نورا وفي لحمنا نورا وفي دمنا نورا ونورا في عظامنا اللهم أعظم لنا نورا اللهم أعظم لنا نورا اللهم أعظم لنا نورا واعطنا نورا واعطنا نورا واعطنا نورا وجعل لنا نورا وجعل لنا نورا وجعل لنا نورا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 وشماتة الأعداء ونعوذك يا ربي من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجغل والجبن اللهم إنا نعوذك من كل شيء فيه سوء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في كل أوقاتنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين رب تقبل ثوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصل سخيمة صدورنا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو صمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل موت راحتا لنا من كل شر رب أعنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر على من مكر علينا يا رب العالمين اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا وتوفنا إذا كانت الوفاء خيرا لنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا رب العالمين اللهم هدنا وسددنا اللهم هدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الثبات في أمورنا ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا نسألك قلبا سليما نعوذ بك يا ربي من شر ما تعلم ونسألك يا ربي من خير ما تعلم ونستغفرك يا ربي من ما واما ان نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نداء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ونعوذك من هؤلاء الاربعه اللهم ألقينا رجعنا وقنا شرور أنفسنا اللهم قنا شرور أنفسنا اللهم قنا شرور أنفسنا اللهم جعل هذا اليوم مباركا علينا وتقبل به فيه أعمالنا الصالحة يا رب العالمين ورزقنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم رزقنا علما نافعا وعلمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا بما علمتنا ورفعنا بما علمتنا يا اكرم الأكرمين ثم أما بعد يا أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتحدث أو نتكلم سويًا في حرف اللام كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن حرف الضاد الحرف اللام مكمل لأن عندما نتحدث عن حرف الضاد أو حرف اللام نقول أن مخرج كما ذكرنا في الضاد من حفة اللسان رسمة السابقة حفة اللسان النهاردة هتكلم عن مخرج اللام من من أدنى حافتي اللسان إلى منتهاها حتة دايرة اللي في حفة اللسان من بره دي كلها هي دي اللي بنت... نقرأ به حرف اللام مع ايه لازم اقول مع ايه لازم كلمة مع دي علشان يجيب المخرج صحيح مع ما يحاذيها من لثة السن... الاسنان اللي هي ايه لسة ايه لسة الضاحكين امشي معايا في اللسه لسه اللي هي الجزء اللحم اللي هو بعد ال... الضاحكين خلي بالك الضاحكين اللي هو الدرس اللي بعد الناب مباشرة اللي هي السنة المدبابة دي الناب الدرس اللي بعده اسمه الضاحكين السنتين اللي بعدها هما دول رباعيات وبعدين الاثنين الثنيتين اللي في الأوسط بيخرج من هنا من اللحمية دي أو من اللثه دي اللام يعني اللام زي ما انتم شايفين بتخرج عريضه طويلة ازاي عريضة ازاي ال ال, ال ارخي لسانك وقولي ال بعض الناس بتجيب طرف لسانها بس بتجيب اللام من فقط الثنيتين تقول ال ان بتضيق بال مخرج اللام فبتطلع صوت اللام عندها غير صحيح تقول ال ال, ال البت بتجيب اللم عند الش عند لفت فقط الثنتين الثنتين العليةين ولذلك هذا هذا من أخطاء التلاوة هذا من أخطاء التلاوة طبعا واحنا بن بنقرأ لما بنتعلم أي حرف من حروف بنقول أول حاجة إيه مخرجه وهشاور دلوقتي على المخرج وأنا بقرأه هشاور على الصورة يعني هشوف الصورة هشوف صورة حرف اللام قراءتي لحرف اللام إزاي ترفع لسانك وازاي تجيبي لسانك في مكان اللي هي حرف اللام فوق السنهيا العليا فوق السنهيا العليا من ان قلت لك من اللثه اللحميه يعني فوق السنهيا العليا و الاسنان اللي جنب السنهيا العليا والناب اللي بعدهم والضاحكين يعني الجزء فيها الجزء فيها الجزء اللي بتقراي بيه مخرج اللي هي اللام طويل او عريض ال وخلي بالك لما بقول بقول من هو ايه العليا بقول من الى المكان اللي هي اللي هو العليا فلا بد اني احدد من زي ما حددنا في الضاب ما هي صفات الحرف صفات حرف اللام صفات حرف اللام اول صفة كنت بقولها في حرف اللام الجهر خلي بالك هيتفق مع الضاب في الجهر الجهر الجهر يعني حبس الايه النفس يعني وانا بقرأ ال حط ايدك كده قدام فامك وقولي الذين اللاتي ما تقولش ألا ألا شوفي التراوة دي اللي بتقرأ بيها بتطلع معاك نفس قرأتك برخاوة بالشكل ده بيطلع ب ب بضعف شديد بيطلع معاك مع الج مع الج مع الحرف اللي هو اللام صفة غير الصفة الموجودة في الحرف عكسها تماما يعني بدل صفة القوة اللي هي الجهر بتحولها لصفة جرائي النفس اقرأ معايا قال اقرأ مثلا كلمة زي كلمة ألاتي ألاتي اقرأيها معايا علشان شوف اللام بتاعتك بيقرأ فيها بيطلع فيها نفس لأنك عملة اللي هم الوترين اللي موجودين في القابتك دول مش شداهم علشان يتقفل علشان اللي بيخرج منهم النفس أل اقرأي بقوة قولي ألاتي حس بالعرض اللي بطنك دي مشدودة مع الوترين دول ولا ألا ألا الله كده ب... وانت بتقولي بسم الله لا لا كأنه هنا مع مع لفظ الجلالة مع اللام بتخرج نفس ده من أخطاء تلاوة حرف اللام جربيها لحد ما تتقني حفص النفس في حرف اللام حتى يكون قراءتك له صحيحة حرف اللام يا جماعة وأنا بقرأه بقول في صفة تانية التوسط يعني البينية يعني حاجة بين الشدة اللي هي حبس, الص حبس الصوت وبين الرخاوة اللي هي جريان الصوت يعني صوتي وأنا بقرأ اللام موسطا يعني لما أجي أقرأ مثلا التي اللامين مثلا اللا الا التي اللام الاولى بتظهر فيها طبعا اللام الساكنة الاول وبعدين لما مفتوحة هدي اللام الساكنة دي جريان صوت قليل نصف كده يعني لو كنت بدي مثلا السين جريان صوت اس اطول بدي اللام دي اقل توسط الجريان توسط الجريان يبقى اقرا الذين الذين, الَّذينَ شوفي السماوات بتطول ازاي اس رخوة أطول شوية ولذلك أخلي بالي التوسط ما قطعش الصوت الذين قلش الَّذِينَ ال الَّذِينَ ال، الَّذِينَ وكذلك الاستفال وأنا بقرأ حرف اللام ما قلش مثلا ايه الَّا لا, لا لَا لا ده حرف مستفل ليه بتفخميه كده ليه بترفعي أقصى لسانك عند قراءته أقصى لسان مستفل يعني الحرف مرقق ألا والرسمة تبين لك الرسمة أن أقصى اللسان ما فيش أبين لك بالسهم أن أقصى اللسان عندك نازل ده أقصى اللسان نازل مش طالع فوق عند اللوها ولا طالع فوق عند السأل الحنك ده نازل يبقى ألا بسم الله لا بسم الله طيب وكذلك وأنا بقرأ بقول أنه حرف إيه منفتح يعني إيه منفتح يعني مش بطبق لما يجي مفخم ما تقول إِنَّا الله اللَّهَا اللَّهَا هي مش لا هي إِنَّا الله إِنَّا الله المطبخ قرأتك دي مطبخ خطأ يعني كأن اللسان كله عند سقف حانك فوق خطأ لأن حرف اللام حرف غير مطبخ يعني بقيت لساني هجيب المخرج وبقيت لساني كله نزل تحت زي ما انت شايفة شوفي الجزء الأزرق ده اللي لك عليه بالسهم اهو كل ده بعد بين اللسان سطح اللسان وبين سقف الحنك ما زي الطاء الطاق كانت فوق خالص مطبقة الصوت بيمش بحتة صغيرة جدا جدا الجزء الازرق ده في الطاء قليل وكذلك الصاق والصد كذلك اللي هي الحروف المطبقة اللي هي شبه لزقة أو قريبة أو موزقة أو اللساء في الحنك عند قرب من سقف الحنك طيب لما نيجي نقول ان بالنسبة لي وكمان الاذلاق اللي هو حروف من طرف اللسان بقول اللقب من حروف الايه الزلقية يعني من طرف اللسان أدي أمثلة وأقرأها إزاي في حروف اللي أطبق فيها الصفات وأنا بقرأ اقتربت الساعة والنشق القمر خلي بالكم لما باجي أقرأ كده أجي أقرأ في سورة القمر سورة القمر دي هيجيب لي حرفين اللي هكلم فيهم النهاردة على فكرة اللام والقراء وهم خاصة حرف الراء حرف شديد جدا على اللسان خاصة في سورة القمر وأنا بقرأ مثلا اقتربت اقتربت الساعة وانشقل وانشقل قمر. ازاي تقرئيها؟ القمر. ما تقوليش وانشقل قمر وانشقل وانشقل. وفي نفس الوقت ال وانشقل قمر. بيني ان اللام دي. فيها صفة بينية ما تقطعهاش ما تقولش وانشق القمر بسرعة كده ما تخديهاش بسرعة ما تختفيهاش اقرأيها ببينيتها يعني توسط جريان صوتها اديها زمن يعني بمعنى بال... بالعامية كده اديها زمن عشان تدي صفة البينية او التوسط في جريان صوت الحرف وانا بقرأها خلي بالك سر القمر دي بتقع بنقع اخطأ في اللام كتيرة جدا اني ما بديش صف... صفة البينية ما بديش كمان فيها مخرج اللام مخرج اللام تخيلة متخيلة المنظر متخيلة مسافة قد ايه من اللسان مع الثناية العليا مع قصدي اللسة جزء من اللسان قد ايه مع اللسة بتاعة ايه بتاعة الثناية العليا وباعة السنيتين اللي جنبها وبعد وبعدها النا وبعدها الضاحكين يعني مسافة كبيرة اللام ديها جزء عريض بين طرف اللسان بيخرج منه اللام يبقى خلي بالك وانت بتقرأ حرف اللام هاتي كل هذا ولذلك اقرأ معايا صورة كده لقد تربت الساعه وانشق القمر وانا بقرأ اللام بتاعة القمر خلي بالك انت الوقت هتقعي فيه اخطاء من ضمن الاخطاء انها وقع بين شقل بتقولي شقل ولا انشقل شقل قل هات القاف من فوق وهاتي اللام من تحت وهاتي اللام مستفله يعني وبعدين بعدها الحرف بتاع القاء اللي هو حرفه مستعل وكذلك لما اجي مثلا اقرا كلمة زي كلمة ايه تعالى تعالى الله مثلا تعالى خليك معايا عندك دلوقتي الكلمة دي كلها رقيقة تعالى الله هتيها معايا هتي التاء وسطا قولي تأ وافتحيها عا افتحي العين لا بعد المد عندك دلوقتي ثلاث حروف بينهم مد كلهم مفتوحين وبنهايتهم مد اقرأي مهام عاية بيتصعد الصوت للحنك الأعلى ما تقوليش تقولي عا ولا تقولي تا, ولا تقولي تا عندك فتحة تا فتحة تا عين عا فتحة عا مد طبيعي لا فتحة لا مد طبيعي لا يبقى تا عا لا, تا عا لا هاتي مخرج اللام بعد ما مخرج العين تعالى ما تقوليش تعالى هاتي مخرج حطي لسانك في المخرج عشان تجيبي الامم صحيحة او تقرأيها صحيحة وكذلك لما بجي اقراها مكسورة عليم عليم خبير عليم حكيم هاتي المخرج بتاع عليم هاتي يا بنت المخرج حققيه وهاتي عليم افتحيني العين ما تختلسيش الفتحه بتاعه العين عشان تجيبي الكسره بتاعه وما تقوليش ع عشان تجيبي الكسره ع... فتح إلى عال فوق عاليم عاليم عفتح عاليم عاليم حكيم عال عالي مش لي لي حقق الكسرة نزلي فكك السفلي وحقق الصوت الكسرة الصحيحة تسفل الصوت لأسفل كسر اللام لأسفل لي مش لي لي عليم وكذلك لما اجي اكترأ كلمة على العين لم مضمومة علو وآه بخرج اللام علو وآه افصلي بين المخرجين علو وآه علو مش علو ما تختلسيش حركاتك كنت بتقرأيها مع الحروف التي تليها او التي بعدها او التي قبلها تنبيهات مازلنا على حرف اللام يجب بيانها مرققة إذا أتى بعدها لام مفقومة زي مثلاً وإحنا بنقرأ أو حرف مطبق مثلاً زي ما بنيجي مثلاً إيه تلمة اللي هو بعدها م... لام هنا رسلو رسل الله رسلو اقرأيها لي معايا اقرأي روسول هنا اللام هنا الولمة رقيقة رسل الله خلي بالك أنت تدخل عند لام من الأول لام رقيقة الخطأ ذبيق فيه كثيرات إنها تقولك رسلو رسول الله خطأ رو كانت تقول لام رسول لول, لول. يعني الآن تقرأي لام رقيقة في اللام الاولى ثم لامين مفخمتين اللام المشددة رسول رسول الله جربيها جربيها لأنها جربي قراءتها لأن كثيرات بتقع الخطأ فيها إنها ما بتعرفش تقرأ رسول, لول. رسول لول. لول هي مش لل هي ل ل لام الأولى رقيقة رسل الله رسل الله يعني رسل مضمومة بعدها لام مفخمة ساكنة ثم بعدها رسل الله فتحة عشان تقدر تجيبها صحيحة هاتي لام رقيقة ثم لام مفخمة ساكنة رسل ل ل لول باين تقف عليا التيه المتوسط ثم اللام المفتوحه الاخرى المفخمه قال الله نقع خطا فيها لان بعده رقيقه وبعدها لفظ الجلاله المفخم قال الله قال الله عندك لام عندك في الحاله دي قال ثم اللام الثانيه اللي الله قال الله توسط اللام الثانية وفتح اللام الاولى ثم فتح اللام الثالثة لو أتى بعدها حرف مطبق زي الطاء ازاي تقرئيها صحيحة ازاي تقرئيها رقيقة تقولي لا سل لا, لا سل اقسميها نصف نصفين قولي لا سل لا طه لا سل مش لا سل سل مش سل ما بتفتحيش ش ما بتفتحي شفافيك عرضية كده سل سل مالك يجدع أبداً في اللام دلوقتي اللام دلوقتي لا سلاطه لا سلاطه وكذلك لظا لأن بعدها حرف مضبط إزاي تقرئيها لا و لا و لا و لا مش لا لا هاتيها معايا و صوتك بيها قولي لا و لا و وكذلك في سورة الكهف ولا تلقف إزاي تقرئيها ازاي تقرأ الكلمة دي حرفا حرفا وَلْ يَتَلَطَّف معايا وَلْ يَتَلَطَّف وَالْ الاولى يَتَلَطَّف عندك دلوقتي لامين ازاي تقرأ الأمين في هذه الكلمة سلطانة ها طيب كلمة سلطان مش عارفة... مش عارفة تقرأيها طيب الأخت اللي بتقول كلمة سلطان مش عارفة أقرأها لأنك بتستعجلي أنا أنا بقولك إقسيم من كلمة نصفين قولي سل سل طان سل طان سلطان على بعضها اقسميها نصفين يا بنتي عشان تقرأي سلطان أو كلمة سلطه هو اقسميها نصفين وجربي دلوقتي وقالي لي إن أنت قرأتيها صح سل سل لوحدها وطان لوحدها وعين إضموهم لبعض سلطان قرأتيها سلطان اقسميها خلاص؟ طيب الحمد لله اه... واحنا بنقرأها برضو وانا بقرأ كلمات مثلا ايه فاختلط فاختلط به نبات الارض مثلا ازاي تقرأيها ازاي تقرأي كلمة اللام اللي وقع بين قبلها مفخم وبعدها مفخم فاختاء حرف حرف اقرأيها معايا ثخ فخ،, فخ فخ فخ نزلي في الفاء اطلعي في الخاء فخ كأنك بتقولي فخ ثخ ثخ ثخ ثخ ثخ وحدها ثخ ثخ اقرأيها معايا اللي كانت بتقول ما بقدرش اقرأ سلطان اقرأي معايا ثخ ثخ حرف حرف نصفين اا بالنسبة لي كلمة ولا الضلين وإحنا بنقرأها هذه الكلمة بنقع في بعض الناس تقولها بتقرأ مثلا تقول ايه ولب ولب ولب ولب ولا ولا ولب وانت بتقرأ هذه الكلمة طبعا اللام اللي انت بتطرقها اللي هي لام بتاعت ولا ولا دي خلي بالك رقيقة ولا ولب من اللام الرقيقة على عرضات مفخمة اللام بتاعت الض دي على فكرة ل... لام بتاعت الشمس لا تقرأ انا بتكلم مع اللام الاولى ولا ولا ولاد ولاد اطلعي من اللام بتاعت ولا على ضد مفخمة اقرأها معايا وورقيقة لام رقيق ما تقوليش ولد ولد ولا ولا ولا ولا ولد ولد ولد ضالين ماشي اه الخطأ الاخر بيقع في حرف اللام يا بنات اذا تكررت كان بيانها اكيد لصعوبه ذلك وانا بقراها مثلا كلمه ايه واليملي للذي عليه مثلا نقول كده وال شوفي بقى عندي اللام عندي اللام اهي في الاول وال بديها توسط وال ما تقوليش وال وال وال باثنين وقفه واليملي حرف حرف واليملي للري اقرأها معايا. وليوم لي بقل في زي بدي, بدي كل حرف صفته ومخرجه وليوم لي للذي وبقول مثلا اكلم زي كان قولي لا اللا... شوفي بيه قولي... بكسر اللام ما بقولش قليل. قوليل, قوليل... بجيب مخرج القاف وبجيب ضمتها وبجيب صفات القاف من استعلاء اقصى لساني بقل وبأقول... لله ما ملك الملك مالك الملك انتوا عارفين في الفاتحة وانت بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم بتقولي الحمد لله رب العالمين من اول لله بتقولي كده الحمد لله لل لل يا بنتي عندك لله لي لي لي فين الكسرة فين تحقيق كسره الفاتحة الحمد لله وانا بقول مثلا وانا بقول هنا في الحالة دي الحمد لله انت بتقرأها لله, لله عندك لام مكسورة اين تحقيق الكسرة في اللام لله عندك كام لام عندك كام لام في الله لام المكسورة وبعدين بعد كده التانية المشددة وتفتحيها عشان تجبي المادة الصحيح من على ان بعدها ها ممكن يمال منك لِي لَا تُلِي لَا بِتْمِيلي لأن بعدها مده بعد المد كسر خلي بالك من أول لِي لَاهِ انت عندك إمالة وعندك عدم تطبيق لتكسر في لِي لَاهِ عندك إمالة في اللام اللام اللام الثانية بتقولي لِي لَاهِ في لفظ الجلالة في أول سورة الفاتحة عندك كم خطأ في لفظ الجلالة اقرأيه معايا واتقنيه الحمد لله رب العالمين خلي بالك العالمين افتحي اللام العالمين ما تقولش عالمين ما تختلصش الفتحة ما تقولش العالمين العالمين ولذلك من أول صورة الفتح نحن عندنا أخطاء يا بنات واضحة جدا جدا في لفظ الجلاله اللي هو لله أو بسم الله وكذلك بسم الله لأنه بعده, ماد بعده بعد بعده بعد المد كسر بسم الله انت بعدها لأنه بعدها كسر ببيحصل ان لفظ الجلال بيبقى ميل منك بسم الله الله لأنه بعدها مد وبعده هاء مكسورة اقتقني معايا معايا القراءة كالتالي بسم الله اقتقني معايا بسم الله اتقصى عالي صوت اللام لفوق مفتوحة بسم الله وهتلهاء مكسورة وحدها بسم الله الرحمن الرحيم عشان تتقني الكسر وتجيبي لفظ الجلالة بدون إمالة ذلك يجب بيان هذا اللفظ لفظ الجلالة عند تقرأ رسول الله أو قال الله قال الله أو الكلمات اللي ذكرتها لكم ولب ولب ولب فصلي بين, بين اللام الرقيقة والضاد المفخمة خطأ آخر يقع في قراءتي لحفظ اللام إذا تكررت كان زي ما قلت لكم بيانها أكد إن هي واليوم الذي قولي اللهم بينينها قولي قليل مش قولي قولي اللهم بيني الكسر في اللام الأولى قليل قولي اللذين كان بينها في المشدد أكد طبعا شوفوا أما باجي أقرأ مثلا إيه كلمة في أول سورة البقرة في الربع الأولاني في سورة البقرة يعني كلمة الله يستهزئ بهم أنت عارفين كثيرات يقرؤوها إزاي لفظ الجلالة هنا يقول لك ال... الله الله هي أخدت كل الحروف معاها مفخمة عشان لفظ الجلالة مفخمة لأن اللم هنا بعدها مفخمة المفروض أن أنت بتقرأيها راعي جدا وأنت بتقرأيها الهمزة الأولى قولي الله بعد الأخطاء تقع من ناحية تقول لك الله تضيع معها الهمزة فبتفخمها أو تقرأها الله أل أل يعني كأنها بتقرأ اللام الأولى لام التعريف أل هي مش أل هي الله على طول اللام الأولى تقرأ لفظ الجلالة, لفظ الجلالة اللام الأولى تقرأ اللام الثانية المشدده هي التي تقرأ والاتنين حرفين مفخمين يبقى على طول أل ال وفي علامة الأولى شوي أشد فيها توسط أل... اللّه أل... اللّه افصل افصلي بينهم بين الهمزة واللام الثانية المفخمة واللام الثا ال الساكنة معذرة الساكنة واللام اللي هي ال... بعد كده اللي هي الام الأولى المفخمة الثانية مش بتاعت قل آل التعريف لا اللام المشددة ثم اللام الأخرى اللي بعدها الع على فتحة وبعدها مد ولذلك شوف في البيت لك إيه بيقولك في اللفظ إلا الله ثم لام لله لنا لنا إزاي تقرأي المضموم؟ إزاي تقرأي المفتوح في هذه الكلمات وكلمة وليتلطف قرأتيها صحيحة؟ قرأتي الكلمة دي وجربتيها حرف حرف بدون إيمالة أي حرف منهم جربيها وليتلا عندك دلوقتي كم حرف مفتوحين في معنى اللام ساكنة وليتلطف والطاء المشددة ثم الفاء الساكنة وعلى الله وع... فيه هنا تقع في كلمة وعلى الله بعض الناس أخرها وعلى تقولها وعلل وعلل وعلى الله وعلل هي مش وعلل هي وعلى افتح الواو العين يا بنتي عشان تجيبك ماللام وعلى الله اقرأها معايا وعلى الله لن مفتوحة ثم رقيقة ثم بعد كده هاتي اللام بتاع لفظ الجلالة اللي هم لامين اللي في اللي بعد اللام التعريف اللي العلية وشدة دول هاتي اللامين دول مفخمين وعلى الله قصب السبيل وكلمة ولد ضالين زي ما قلتلك إزاي تقرأيها ولد ولد ولد اقرأيها ولا ولا ولد استفلي من اللام اطلع على الضاد مفخمة من اخطاء اللام ايضا يا بنات انه عند قراءة حرف اللام زي كلمة مثلا الذين كلمة الذين أو التي اللي هي أي كلمة فيها شدة مثلا عدم الاتيان بزمن المشدد بناكلها أو بنميل اللام ممكن أقرأ بعض الناس استقرأ اللام طيب هجيب لكم الخطأ ده اللي هو موجود عندكم دلوقتي ده اللي هو خلقلتها إذا كانت مثلا ساكنة زي كلمة ايه؟ بالعدل بعض الناس تقرأها كذا تقرأ هذه تقولك ايه؟ وهي بتقرا تقول بالعدل عدلة بالعدل المفروض أنت عندك دلوقتي بالعدل تقفش على اللام في بالعدل ال مش, مش اللام ال ما تفتحيش لسانك على المخرج في اللام تبعدوش بسرعة عن المخرج عشان ما يديكيش الخلقلة او كلمة مثلا ايه؟ قابل قابل قابل تقول قابله قابلة فبتخلق الحرف اللام دي من اقطاع الحرف اللام ايضا اذا كانت ساكنة ايضا اذا زي ما قلتلكم تكررت زي مثلا فويل لهم فويل فويل لهم عندك هنا؟ تكررت كم مرة؟ ثلاث مرات فازاي تجبيلي ثلاث فويل لهم فويل فويللهم إزاي تديها تلت أحرف إزاي تجيبهم تلت لامات أو إذا تكررت وكانت أربعة لامات زي مثلاً إيه فويلل مطففين إزاي تقرئيها إزاي تجيبها لي أربعة لامات فويلل الم... وتجيبك كسرتها الكسرة اللام الثانية فويلل للمطففين ازاي تجيبيها لو كانت خمس نمات زي مثلا ايه فويل للذين او سكت مثلا زي منه غلا للذين زي كانت مشددة وهكذا يبقى خلي بالك لما كام لام عندك عشان تبينيني كام لام الموجودين عندك عشان تبقى قراءتك صحيحة لهذه الحروف الحروب الخطأ اللي هيجي لبعد ذلك اللي هو كلمة وانا بقرأ الذين او كلمة مثلا ايه السلوى السلوة يعني هنا الحرف يبقى إيه ساكن أو كلمة مثلا سبيل لو أفض متطرفة لم متطرفة السلوة وسطية الذين كذلك سبيل إذن تقف عليها اللي بيحصل إنه مثلا في المشدد لو كان مشدد عدم الاتيان بالحرف بزمن المشدد أو الإمالة تلك ألا الذين ألا الذين اقرأيها بنتي بدون إمالة. قولي ألا. الذين اقرأيها معايا. افتحي الذين افتحي اللام المفتوحة المشددة. الذين الذين. فبيحصل فيها الإمالة من أول كلمة الذين أمنوا. ألا تلألا؟ وكذلك إذا جت مثلا السلوى. مثلا زي كلمة السلوى دي ساكنة وليست مشددة ساكنة إزاي أبين فيها دي ساكنة طبعا وليست مشددة المشدد الذين إنما السلوى ساكنة إزاي أبين فيها صفة التوسط وأنا بقرأها أو حتى وهي هقف عن سبيل أو متطرفة إزاي أبين صفة اللي هي التوسط في جريان الصوت إذا كانت ساكنة وسط الكلمة أو آخر الكلمة كما في سبيل الاخر او السلوة هتيل التوسط ما أس تقوليش السلوة ما تستعجليش عليها السلوة المن والسلوة السل السل انا همدينها السين قبل كده والسين مشددة انما اللام مش مشددة سل فيها توسطين عمر ولذلك الخطأ يقع اني بالنسبة لسبب اللقوع عدم الاتيان بالتوسط في اللام الساكنة في المشدد أو إعطائهم حرف أو أط أو كنها دي في اللي هي في سبب الوقوع أو عدم إعطائهم نوم حرفين أو الإمالة نتيجة المبالغة في ترقيق اللام أو الجريان وعدم اللي هي الحاجة الثالثة أو عدم إعطاء التوسط في اللام إذا كانت وسطية أو طرفية للسرعة الشديدة على قراءة الحرف للسرعة الشديدة على قراءة الحرف سرعة قراءة الحرف ما بدي له الصفاته يبقى الإملاء نتيجة شق الدات الترقيق سل. بنتي بتقولي ألا إنما كلمة سلوا ما بدي هذا الزمن هقولش. هقول بقول أسل ما تقولي أسلوا أسلوا وبعد كده هاتي مخرج خرج بعدها وكذلك بالنسبة للي هي نبغي مراعاة الاتيان بالتوسط في اللام الساكنة وتحقيق المشدد تكمل بعد ذلك وتحقيق المشدد إنهم حرفين وترقيق اللام باعتدال. وتحقيق المشدد أنهم حرفين وترقيق اللام باعتدال ما تقوليش لا ولا تقولي لا هي لا مفتوحة طلعيلي صوتها الفوق لا لا ما توسعيش شفيفك من الجنبين كده وتقولي لا كأنك بتضحكي لا لا صعادي صوت المفتوحي لأعلى فلا برصا ولا سوادا وعندما تقرأيها خلي بالك من عدم استفال الفك السفلي أثناء ما تقرأيها ما تقوليش لا علشان بقى فيش فيها إمالة أما الحاجة الثالثة اللي هي كانت السلوة والسبيل فعدم اتيان بزمن البينية، عدم الاتيان بزمن البينية، عدم مراعاة التوسط في اللام الساكنة زي اللي هي اتكلمنا بها في البداية اللي هي الاتيان بالتوصل اللام. كلمة زي كلمة بسم الله، بسم الله، بعض الناس انتقالات تقول بسم الله، بسم الله، لاه، لا أو تقع في خطأ تاني تقول بسم الله لاتنين خطأ قلها وسطا زي أقرأ البسمة بس ولا أقول أعوذ بالله بالله قلها مفتحة لفوق مفتوحة صوتها صعد للأعلى مش لا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله لا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يبقى خلي بالك بقع فيها من إما بتقوليها بسم الله لا فكك السوف نازل مع اللام هذه إيمالة أو صوتك مفخم بتقولي لا لا وكأن الحرف مطبق وكأن الحرف أقص مستعلى هذا خطأ ارتفاع اقصى اللسان عند النطق به ارتفاع اقصى اللسان عند النطق بالحرف ده بيخلي الحرف بخم تبقى لا لا او المبالغة في شدة الرقة تبقى لا والصحيح لا لا لا, لا بتاعة ليلى او لمية وبعدين ميديها بعد كده لا امتدى الالماد امتداد الفتحة يبقى لا بيس بسم الله وبصي لازم وانتوا معايا تحطوا مع معكم عشان تبصي تنظري فكك السفلي نازل في قراءتها جامع أقطر يعرفي ان قرائتك لها تبقى ممالة عدم رفع اللسان عند النطق بها حتى لا تكون مفقمة او استفال اللسان زي ما قلتلكوا لا تكون برصا ولا سوادا واحنا بنقرأ كلمة زي إيه فلا وربك بعض الناس لما تيجي تقرأ تقرأ زي ما قلتلكوا الخطأ ده وارد في كل لام مش في ولا وربك بس في اي كلمة فيها لا بتجيب وضع اللسان تحط اللسان عند الثنية السفلى تقول لا لا اللسان المزنوء في الثنية السفلى وانا قلتلكم مخرج اللام منين انا قلت مخرج اللام فين أنا... اين مخرج اللام متخيلة مخرج اللام فين اكتبولي مخرج اللام فين بعد ما ابتدين نقول الاقطاء اين مخرج اللام عند الثنية السفلى ولا الثنية العليا مع ما يحيط بها من نبوة لأدراس العليا طبعا يبقى لازم اركز عندي فوق ما تجيبش صوتها من لا لا بعض البنات ام تيجي تقرأها تحط سزنو لسانها في في السناية السفلة تقول لا يدبب يدب يا ياما تقرأ لسانها بعرض بس تتمشي في كل لحمية اللي هي السناية او الاسنان الامامية من اسفل عشان كده بتطلع اللام غلط اللام مفروض بهاي السناية العليا مع ما يرمان ما اللي هي السنيتين الرباعيتين اللي بعدهم مع النابين اللي بوزهم مدبب مع اللي هي الضواحك اللي بعدهم كل دي برخي لسانك ارخي لسانك عشان يقرأ حرف اللام صحيح عدم تحقيق المخرج السبب وعدم الاتيان بصفة التوسط عشان كده لما تيجي تجيب حرف لازم تفتكري مخرجه فين وتحقيق المخرج والاتيان بصفة التوسط اللي هي نبغي نعمل ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء انت لما تيجي تقرأي كلمة زي دي ذلك فضل الله فضلوا الله هتكرأي لي فا مفتوحة وضاد فضلوا الضاد بتاعت الأسبوع الماضي هتهالي فضلوا فضلوا من وراء ضد من وراء فوق فضلوا لما من الأولى بتاعتها رقيقة بس بدون مبالغ مش فضلوا مش لو ارخل لسانك يا بنتي قولي لو لو فضلوا الله وهتيني بعد كده لفظ الجلالة لامين مشددد. المشددة لامين مفخمتين بعد اللام بتاعت فضلو الرقيقة اقرأيها على بعضها ودي يقع الخطأ في اختلاس ضمة اللام الاولى والمبالغة في رقتها اختلاس حركتها وعدم تحقيق مخرجها والمبالغة في فضلو ل... فعشان كده بتقولي فضلو ل... بتروح جايب اللام الاولى التانية ممكن تكون رقيقة جدا فضلو ل... فضلو ل... ل لم رول رقيقة ولا م الثانية مفخمة واللام الثالثة مفخمة أيضا يبقى قرب طبعا اشتركوا مع الضبط في الحافة حافة اللسان أو عند قراءتها بدي امدببة اللسان عند النطق بها اللسان يبقى كأن اللسان جاي جزء من المخرج وليس المخرج كاملا يعني في كلمة تد اللسان عند النطق بها أي عدم الاتيان بالمخرج كامل أي عدم الاتيان بالمخرج كامل لو الجزء اللي أنا شرحته لك الطويل من أول الضواحك وال الناب اللي بعده والرباعيات اللي بعده والثنايا العليه اللحميه بتاعتهم او لسه بتاعتهم يعني على المخرج عشان تجيبي اللام صحيح تحقيق المخرج الاتين بصفة فضل الله كما ذكرت لك المفروض اني نفس الكلام اللي اتقال لو ذكرته يبقى واحد في كل هذه الاقطاع انا عايز اكلمكم عن حرف شديد جدا حرف الراء مشكلة لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى إن حتى الإنسان يا جماعة الألذق في الراء من فضل ربنا لما يبقى عنده نية صادقة في تعلم قراءة الراء بيقرأ بعد كده صحيح حتى لو كان كلامه العادي بره بيبقى بيحس فيه لدغة لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى إنه لما بيحاول يتقن القراءة أو يتصدق نيته في القراءة بفضل الله عز وجل سبحانه رب العرش العظيم بيجيب الراء مصبوطة ودوارد في كتير جداً في كثيرات من بناتي في المسجد أو في أي حا في مكان ب بعلموا فضل الله عز وجل إنه مجرد إن البنت بتكتهد شوية في الرأ وهي وهي وهي أساسا قراءتها لدق فيها أل دق وعلشان كذا صدق النية في التعلم صدق النية في التعلم تقل الله ويعلمكم الله لو اتقينا الله والله لا يعلمنا ربي سبحانه وتعالى تقل الله يا بناتي ويعلمكم الله سبحانه وتعالى احنا عايزين تقوى احنا مش عايزين حروف ومخارج وصفات بس لا ده ما ينفعش ابدا اصدقوا الني في التعلم واصدقوا الني في التعليم وكونوا عند هذي الامانة وهذه المسئولية خلي بالكم في امانة وسئولية شديدة جدا اللهم اجعلنا من المتقين وجعلنا ممن تعلم فعلم وصدق في التعلم وصدق في التعليم يا رب العالمين واكتهب في ذلك وكانت اوقاتنا وأعمرنا وانفسنا كلها بهذا الشرف خلي بالكم انتم شرف اللي بتجلس عشان تتعلم القرآن سواء على النت أو في المسجد أو بتوع وبعد كده بتعلم ده شرف من ربي عليك به إيه وياكي تنسي هذه ال... المكانة وهذا الشرف ما تضيعهاش بالدنيا الفانية إياكي تضيعيها بالدنيا الفانية وكثري التعلل بالدنيا الفانية لأن كل اللي في الدنيا بينتهي وده اللي باقي وهذا هو الباقي عشان كده أنا أذكركم يا بناتي وأذكر نفسي قبلكم أن الباقي هو هذا والفاني كل الحاجات اللي احنا منشغلين بها غير هذا شان كده أسأل ربي أن يرفعنا بالقرآن وأنفعنا بالقرآن ويعلمنا القرآن بحق ويجعلنا من أهل القرآن مش من أهل الروغان والزواغان في القرآن يا ربي لا تجعلنا من هؤلاء أبداً يا رب العالمين نرجع مرة ثانية لحرف الراء العجيب اللي اللي بتجاهد فيه اللي بتبقى لدغة وبتتعلمه وبتعلمه وبتتقينه إن شاء الله بحسن النية مخرج الراء يا بناتي من طرف اللسان من جهة ظهره الصورة هنبين لك الصورة من جهة ظهري وما يحاديه خلي بالك جهة الظهر وما يحاديه من وما يحاديه معلش لحظة عشان بس وما هنقول مخرجه من طرف اللسان من جهة ظهره وما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين بالقرب من مخرج النون خلي بالكم خلي بالك الر أر أر هيب أر المخرج على فكرة يبقى قريب خلي بالكم من أر و عشان كده بيقع فيه الألدر اللي بيقرأ الأر أ يقول إيه مثلاً الرحمن حماني لحمان كأنها إيه كأنها لام يح... يبقى ظهر اللي سأ ظهره وما يحذّي من لسات الثنيتين العليةتين بالقرب من خل بالك هنا الثنيتين العليةتين. الثاني كان فيه ايه ؟ ظهر اللسان مش أنا أص... مش أنا ديت كل رسمة قبل كده. طرف الظهر ظهر اللسان الجزء اللي هو الطرفاني فوق فوق الجزء اللي هو الطرف اللسان من اعلى فاكرين الرسمة اللي ذكرت لكم قلت لكم ده ظهر اللسان وده وقسمت التأسيم الرسمة السابقة. تفاكرينه يا بنات ولا لا ظهر اللسان اللي هو الجزء العلوي من اللسان عشان كده بقول بقول من جهة ظهره جهة ظهري يعني الظهر فهمتيه عاببتي طيب جهة الظهر اللي هو فوق بس من الامام اخبطيها R خلي بالك R لسانك اهو ان شاء الله اجيب لكم صورة اوضح من ذلك المكان بالزبط بصورة تكون ظهر للظهر واضح أوضح نوضحها المكان بالظبط عشان يجي تخبطي المكان فيه عند الثنيتين العليتين إن شاء الله بإذن الله هي المخرج ده هتلاقي المخرج ده موجود في كل كتب التجويد طرف اللسان مع الثنيتين العليتين بالقرب من مخرج النون R حسيسي بالسانق بالصبع كده على طرف لسانق بس جوه شوية R. R R R لو توشفتي النون هتبقى بقى تحت من طرف N N الظهر الراء بعد النون شوية عشان كده بنقول ظهره ظهره ظهره من ناحية ايه فوق واحنا بنقرأ بنقول بالنسبة ليه بالقرب مخرج النون ولكن أدخل منه قليلا أدخل منه قليلا يعني وانت بتقرأيه بتقولي شوفي وانت اقرأ معي النون قولي الراء أن. أن الرأ بعده شوية بعده شوية لما أجي أقرأ صفاته دي مهمة جدا جدا لما تيجي مثلا تقولي حرف ده فيه جهر يعني ما فيه جهر يبقى مفيوش نفس طب ليه بتقولي روح وريحان تقولي را بتقولي روح را را قولي معايا را قلتي كده را مفتوحة ولقيتي فيها هوا اعرفي ان انت قراءتك للراء قطع اضبطي معايا الراء قولي را اشفطي الهوا جوه قولي را قولي روح روح را قولي ار ار مش ار ار اربا با اربا الجهر حبس النفس اجتهدي انك كنت بتقراي الراء دلوقتي معايا في الامثله اللي انا هديها لك ان انت تحبسي نفسك اقراي معايا الامثله قولي معايا اقراي معايا أر اربابا أربابا حط لسانك ظهرك اخبطيه هنا الظاق اللي هو جزء الطرف من اللسان من عند الظهر كده فوق اخبطيه فيه عند الثانية العليا تحتها في اللثة قولي أر مرة واحدة أر أربابا اقرأي معايا روح وريحان وري وريحان اقرأي معايا را را را راو الرحيم قرئي معايا روح الراء المضمومة ساعات بيجي فيها هواء ده من ضعف القراءة لو واحدة ضعيفة القراءة قرئي معايا روح من أمرينا روحا كلمة روح دي للراء ولا وو المادية فيها النفس قولي روحا وروء ألي معايا رو لوحدها أرو وحبيس الهوا جوه قولي معايا رو وإياك يخرج معك هوا نفس عشان الصفات كده تغيرت عشان تطلع الراء بتاعتك صحيحة قوية لأن الصفات الجهر سبق قوة بها التوسط زي بالضبط اللام اشتركت مع اللام في البينية عشان كده بنقول الحروف بتاعه البينية اسمها ايه لين عمر يعني اللام والنون والعين والميم والراء يعني البيينية اللي انا قلت لكم لا الصوت بيتقفل شديد ولا الصوت بيجري بصورة اطول يعني الرخو هو وسط بين الاثنين عشان كده بيسميها بينية يعني وانا باقرأ مثلا ايه؟ اربابة بيبان جدا في الساكن طبعا اما باجي اقرأ كلمة اربابة عشان اجيب البيينية فيها بقول ار اربابة وبعد كده بجيب مخرج الباء اربابة بدي زمن بدي زمن لصوت الحرف ده, ده دي البيينية ما بقولش طب الخطأ ايه أربابة ده الخطأ أربابة ده الخطأ الصحيح أربابة هذا هو الصحيح وانا بقرأ مثلا كلمة رأوف رحيم الخطأ رأوف الرحيم الصحيح رأ خطحة رأ رأوف الرحيم بفتح الراء. أفتح الراء. الرأ. أولا وبعدين بعد كده أجيب الهمزة بتاعة أو أوف رأوف رأ رأوف رأ رحيم كذلك زيها روحة أضم المخرج الراء رو رو وبين المفاس نفس عشان ما يخرجش معايا نفس وحول الصفة إلى صفة غير صفة القوة اللي هي فيها اللي هي الجهة الاستفاضل خلي بالك في اللي هي الانتفاح والحرف الراء بقول إنه هو أق أقصى اللسان مش مستعلة خلي بالك ما وإنت بتقولي شو وأنت بتقرئي بتقولي راء دي بقى لو قلتها كده راء دا أقصى اللسان مستعلة لا مفروض اني طرف اللسان بس المخرج بطلع المخرج برفع لساني من طرفه لكن بقيت لساني مش موجود أبدا مش مستعلى أبدا طيب الصفة أخرى من صفاته التكرير المقصود بالتكرير ايه؟ ارتعاد رأس اللسان عند نطق الراء. ايه هي صفة ملازمة في الراء يعني يجب هي صفة من صفات الراء يعني لكن يجب التحرز منها <تصفيق> بيجعلها ارتعد واحدة فقط وعدم المبالغة. ما تقولش الرحمن، ما بلسانك بالسنين كبتقولش الرحمن. قولي الرحمن، الرحمن الرحيم. قوليها معايا. لو قلتي الخط ده صح الخطأ الرحمن. التكرير ده هو هالخطأ وده ولذلك بيسمى فيه صفة التكرير. طبعا اللقب من الحروف إيه الذلقيه اللي خرجها من ذلقة اللسان طرفي يعني. أمثلة إيه مثلاً أهتلكم كلمة أربابة إزاي أقصر على الساكنها بتوسطها وبأقرأها كالتالي أربابة الصحيح والخطأ أربابة كلمة مثلاً روح أو روح وريحان بأقرأها الصحيح روح وريحان الخطأ روح وريحان اختلاس الفتحة كلمة مثلا رأوف الرحيم الصحيح الفتحة للراء أولا الخطأ رأوف الرحيم اختلاس الفتحة روحه توقف التكرير ارخي ما تشدش لسانك اللي عايزة توقف التكرير يا بنتي انت بتبقي متشنجة في قراءتك للراء ارخي لسانك قولي الرحمن ارخي خالص تماما وجربي معايا الرحمن الرحمن جربيه معايا ورخ لسانك الرحمن زي ما بتقرأها عادي في بيتك او في اي وق وقت انت بتقرأها بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم بتقوليها كده الحمد لله جت طيب تنبيهات اخرى مهمة جدا يا بنات على قراءتي الحرف الراء ده لان حرف الراء ده فيه مشاكل كتير جدا وفي اشيال يعني عايز اقول لكم ان فيه بنات علي بتختم عليا وتيجي على صورة القمر اقول لها عيدي تاني من اول وجديد قراءة صورة القمر لان كل الراءات اللي فيها خاطئة عندها حسرمة لسه هتكلم عن حسرمة حبيبتي حالا تنبيهات على النطق بالراء بالنسبة لي التنبيهات اللي هي الأخت اللي بتسأل على الحصرامة إزاي نعالج الحصرامة إلصاق طرف اللسان بسقف الحنك لسقا شديدا دي من أخطاء الراء يؤدي إلى حصر الصوت تقولك لك الرحمن تروح قفلا لسانها على سقف الحنك تقول الرحمن الرحيم الرحيم إرخي لسانك تماما لسقف الشديد لي طرف لسانك بسقف الحنك بيؤدي إلى حصر الصوت ويجعلك حرف شديد أنا عايزة فاهملك حاجة مهمة جدا حرف الراء لو كان شديد كنت قلتي كده الرحمن لكن هو مش شديد هو بيجري هو بيجري بالتوسط يعني يبقى الرحمن اعمليه وجربيه معايا ادي صفة أبوسطية للحرف من غير ما تعملها عليها نبرا من غير ما تقولي الرحمن ما تمش نبر خديها معايا بسيطة الرحمن جربتيها علشان ما تقول ما تفريش ما تفريش الصوت ما تقولش أرأ قولي أرأ أرأ أرأ جربي معايا الرخالساني خالص قولي أرأ ساكنة أرأ جربتيها الأخت اللي كانت بتنطق بالحسرمة ادي زمن للتوتر يا بنتي في الراء هتبقي الحصرة يعني قافل صوت شدة حبس المخرج قفل المخرج انت لو اديتي ابعدي لسانك قليلا يعني ال... وانت بتجودي بقل... عشان كده بقول لك في من الجزاري بقول لك ايه في النهي عن القراءه بالحصرمه اليك ولا التجويدي بحصرمه الراءات يعني ما معقول ما اجي اقراها بعض الناس تقرا تقول بسم الله الرحمن الرحيم خطأ طب اعمل ايه؟ ادي الرأي بسلسطها بتوسطها بسم الله الرحمن الرحيم رأيين؟ الراء الاولى طويلة الرأي الرأي بدي الرأي ساكنة طويلة وبعين الرأي مفتوحة الراء اللي بقول عليها طويلة دي يعني بديها صفة البينية بديها زمن جربي لحد ما الجبيني صفة البينية والأخت اللي بتقرأ النهاردة دي اللي عندها الخطأ دي وهي بتقرأ عليه النهاردة تبين لي عشان أضبط معها الرأ وتضبطها مع ده جربيها ده عشان تضبطيها معايا من الآن الأخت اللي كان بتقول عن ده حسرة متراعات ما تعليش ما ترفعش صوت ما تعملش نبر على ما تمشي تصيح هدولش أر ما تجلس عليها إديها راحة ولأر را طويلة الأخت اللي كان عن ده حسرة طيب هنقول بالنسبه الحسرمة عشان برضو نبقى فاهمين ايه الحسرمة ولا تجويني في حسرمة الراءات لان كتير جدا جدا منه بيقرأه بهذا الشكل ايه وانت بتقرأي مثلا ايه الحسرمة في اللغة معناها التضييق حسرمة الراءات مقصود بيها ايه مقصود بحسرمة الراءات اندي عند النطق بالراء بتحبس صوت الراء تماما فيخرج صوت الراء مبتور لان الراء حرف بين مبتور يعني ايه زي ما قلتلك كأنه شديد. را أتعطيه. هو مش كده أبداً. هو ر طويل ر ر ر ر ر. يعملين مجاربين معايا. عشان تزيد بين الرخوة وبين الشدة. إذا الصوت فيه بيدي زمن. بيجري. جريان ناقص يعني. لهو لهو لهو مقطع مرة واحدة. ولا هو طويل قوي قوي زي السين مثلاً. والصاد وصاد وصت. الضغط الزائد عند قراءتك للراء. بيحصل هذا البطر في الصوت او الضغط على المخرج هي دي الحسرامة اللي نهى عنها العلماء فهمتوها الحسرامة يا بنات؟ ازايك بتقرأه دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم؟ يا بنتي مش رفع الفك السفلي ابدا هي انت, بتعملي؟ أنت عارفة انت بتعملي قبل فك السفلي؟ الأخت اللي كانت بتجيبها غلط اسمها أمت الله قالت نعم الحمد لله الحمد لله الأخت الثانية اللي هي الحسرامة أنا قلت لك الحسرامة يا بنتي حرص الصوت قفلوا صوت الراء وده من الصوتها ما بتقفلش صوتها بيجري لأنه حرف توسط بيني فقولي أر ارفع لسانك بس قولي أر ر أر... أر أر جرّي, جري الرأ شوية معايا بدون تكرار أر رأ أر رأ أر... أر... أر... الرحمن وما تقولش أر بعض الناس تقول أر هي مش أر المفخم يا أر والمكسور لي المفخم را والمكسور لي بدون ما قلت استعلاء في الظهر الاخر اللسان مش مستعلق لكن طرف اللسان هو را را فوق را را أر را طب إيه الراء عشان أبعد للحصرامة بتقول أر هي بتعمل إيه هي, هي ما لها دلوقتي تفك السفلي هي عليها بلسانها بيخبط فوق ما لها فكها السفلي ارى انا ما قلتش فك السفلي فيها ابدا انا بقولك لك طرف لسانك مع اللي هي السنه العليا فابعدي يا بنتي ابعدي عن فك عن قفلك وتقولي أرب. انت بتعملي كده بتعملي بترفع فكك السفلي الاخت اللي بترفع فكها السفلي دي بتقول بترفع فكها السفلي وتروح ضاغطه دي على لسانها من بلسانها فوق ما انا بقول لك لسانك انسي فكك السفلي دلوقتي انا بقولك لك حبيبتي لسانك بفكك السفلي مرخي تماما هاتي لسانك وارفعيه عند هنا عند السنان العليا قولي بسلاسه وطولي صوت الراء ر الرا. ر الرا. معايا نعم الحمد لله يبقى هي خلصنا كده من حسراء مش عايزه بعد كده واحده تقرا لي في الفاتحه البنات اللي بيقراوا لي بعد كده الفاتحه يقول بسم الله الرحمن تقول بسم وانا اديتها بعد كده وديتها رخاوت س انا مش عايزه اي حرف يا بنات اديته وسم... لازم تسمعوه مره واثنين وثلاثه عشان تعرفوا اخطائك فيه ايه مش مره واحده مش في محاضرتي محاضره تكرر على النت اكتر من مره لازم تسمعيها اكتر من مره عشان هذا التطبيق عشان تشوفي السين او الصاد او الاحرف السابقه احنا دلوقتي خلاص قربنا ننتهي من المخارج المفروض كل مخرج من مخرجك يكون دلوقتي صحيح وكل الصفات الى حد كبير تكون اكتملت عندك لذلك وانا بقرأ بالتنبيهات على قراءتي للرأة خلي بالك رأي معايا هذا الامر وضع طرف اللسان قرب وسط الحنك الأخطاء بعض التنبيهات على الأخطاء بعض الناس بتضع من خطأ يعني وضع طرف اللسان قرب وسط الحنك الأعلى وتقعيل اللسان تقولك ر تروح لف لسانها كذا وجايبها ورا خالص مش قدام عند السناية لا ورا في نص في نص الساعة الحنك تقول فبتقرأ قرئ قرئ قراءة القلته تقول ر ر تروح لف لسانها الورا تقول ر ر هي مش ر هي ر هي قدام هي عند السناية يا بنتي عند بحميد السناية لسة السناية ليه بترجعها ورا اللي بتقولها ر وتروح مكورة لسانك كده عشان تجيبها من وراء بالخلف هي من قدام لسانك بس مرفوع عند السناية العليا طيب اقول لك السناء العليا يعني بديهن طرف لسانك ان طرف عقوق او ظهر لسانك حكة طرفانية من لسانك تبقى اره ولذلك وضع طرف اللسان جوه من لسان اللسان جوه بعض الناس يروح اللفاه جوه وزيارة تقعره يظهر صوته كالالذغ الاستعلاء خطأ تاني الاستعلاء باقصى اللسان يظهر صوته كالمطبقة تقول لك اعوذ بالله من الرحمة اره أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. خطأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرأي الأولى ساكنة فيها توسط الرأي الثانية مفتوحة يبقى ساعة صوتها الفوق في الرحمن وفي الرحيم وفي كلمة الشيطان أيضا يا بنات يبقى وانا بقرأ إذا خطأ آخر يقع الاهتمام النقطة الأخرى الاهتمام بإخفاء التكرير وخاصة إذا تتبعت وكانت مثلا رأى مشددة أو حرف رأى أكثر من مرة نحو محررة عندك دلوقتي ثلاث راءات محررة اقرأها معايا كالتالي الراء الأولى حطيها في طرف لسان طرف لسانك حطيه في الثانية عندي فوق لحمية لثة الثانية العليا ساكنة يعني هذا زمن طويل محررة وعندك راءين وراء بعض مفتوحتين بعد كده يبقى عندك ثلاث راءات واحدة ساكنة الأول واثنين مفخمتين مفتوحتين، يبقى هكراها كالتالي ولسانك هناك عند الثانية العليا عملي بلسة للثانية العليا محر... ولسانك مرتخي محررة، ما تشنجهوش التشنك بيعمل زي المسطرة لما تيجي تضربي المسطرة في شيء وهي شريدة كده بتروح عاملة التكرار اللي انت بتضربي بي ده التكرار اللي انت بتكرري بي ده محررة وخرراك يا عندك رأساكنة وخرّر شو فيه؟ وخرّرا كيّعا معايا رأ ساكنة وخرّر بيجري فيها التواصل بيجري فيها التواصل صوت الحرف خرّرا وخرّرا أدي الرأيين مفتوحتين البنات اللي بتبقى مستعجلة على الفتحة بتقولها خرّرا خرّرا عندك رأيين مفخمتين وخ... تلات رأات الأولى ساكنة مفخمة الثانية مفتوحة مفخمة الثالثة مفتوحة مفخمة وخرى راكعا الاهتمام بالنطق النطق إذا جاءت متطرفة ودي القطأ الشديد جدا جدا في كثير من من تقرأ القرآن أو من يقرؤون القرآن تقولك قادير قادير فين الرأى المفروض أنت دلوقتي يا بنتي عند رأى ساكنة رقيقة هتقوليها كالتالي قادير بتفتح القاف تكسر الدال قادير فين التوسط في الراء وقفي عليها بتوسط لين عمر توسط جران الصوت وقفي على الراء قفي على الراء بتوسط صوت الحرف وبيان توسطه وبعدين في البيت عشان تخفي التكريب بقولك البيت بيقولك إيه بيقولك وقفي تكريلا إذ إيه إذا إيه تشدده يعني لما تيجي تشددي خلي بالك أخطاء أخرى بتقع في الراء عدم إلصاق طرف اللسان بسقف الحنك وزيارة الفرجة فيكون معلق مما يزيد من تكرار الراء ما أنا قلت لك لما بتيجي تقرأ الراء بتفضل اللسان بيفضل معلق تقولي أر أر أر ده خطأ فيجعل من الراء المخ, المخ... الم... حتى المخففة الرقيقة يعني حرفين ومن المشددة حروف تقولك أر أر مازال لسانك متعلق فوق هو ال ر يعني ادي زمن الرائل... الرائل ساكي... الم... ال ال ال الاثنين ال... مفخمتين خلي بالكم البنت اللي بتقول من اخطا بيقع في الرحمن الرحيم ما خطا اخر انك بتقرايها بسم اللهر تقرايها بسم الله هر ال ر الاولى بتقرايها رقيقه يضاف هذا الخطا الى هذه الاخطاء وهو من أهم الأخطاء. انك لما تقري تقراي لفظ الجلالة الرحمن الرحيم او صفاته بتقرايه بطريقه بتقراي ال ر الاولى رقيقه والراء الثانية لأن عشان قبل مكسور بسم الله ر الر... توني بسم الله ر الر... خطأ شديد ده من أهم الأخطاء في كلمة الراء من أهم الأخطاء في كلمة الراء إزاي تقرئيها بسم الله الر... ر ترى هي مكسورة ر ساكنة بقف عليها زمن مفخمة ثم راء تاني مفتوحة بسم الله الرحمن الرحيم بجيب الكسر وبعدين بطلع من الكسر على حرف راء ساكن مفخم ثم حرف راء متحرك مفخم مفتوح أدي زمن الساكن وأدي زمن المتحرك ولذلك وأنا بقرأ دي من الأخطاء اللي هي بقع فيها الراء ممالة عند قراءتي للراء الممالة زي كلمة ايه مجريها مجري مجريها الراء الممالة ترقق زي أقرأها بسم الله مجريها ترقق رقيقة هناك, هناك بقى كلمات واحنا بنقرأ الراءات يا بنات خلي بالنا لان في كلمات مهمة جدا في الراءات افخم الكلمة دي ولا ارققها زي مثلا زي لو اقول كلمة العرقوة فيها وجهين وجه التفخيم ووجه الترقيق زي كلمة مثلا ايه كلمة مصر ودخولوا مصر مثلا ولا مصر دخولوا مصر ان شاء الله لا هتولئ هنقول كلمة مصر لو وقفت على كلمة مصر دي غير مصر لان هعلقه لكم على كلمه مصر انا هتكلم دلوقتي على كلمة مصر لو وقفت عليها خلي بالك ان الميم ساكنه مكسورة والصاد ساكنة والراء هقف عليها يبقى هي قبلها صاد ساكنة وقبل الصاد كسر يعني بمعرفتي بحروف بالتجويد ان يبقى انا في الحالة دي هقف عليها بالرقة لا دي عشان قبلها حرف الصاد خلي بالك ف في دها وهنقف عليها فيها وجهين خلي بالك بقول لك ايه تطبقين لكن الاولى تفطبخيمها اولى لانها حال الوصف مفخمه يبقى مصر ممكن تقفي عليها كذا تقراي كده مصر را مصر وخلي بالك قوي ما تقوليش مصر مصر بعد الناس تقرأها بالهمزة في الاخر ده خطا بعض الناس تقرأ اذا وقفت على الراء الساكنه تقراها بالهمزه في الاخر تقول مصر مصر او ترقلقلها مصر تفتحها بعد كده هي مصر مصر مصر يبقى دي خطأ الحاجة التانية الكلمة التانية كلمة قطرة عين ال... ولا كلمة... وانا بقرأ الكلمة قطرة برضو فيها وجهين لو وقفت عليها لكن الترقيق اولى لانها حالة الوصل مرقاقة في كلمات تانية ياسر واسر وفاسر برضو فيها اللي هي بتكلم عن الوقف الوجهين وقفا لكن الترقيق أولى لأن الأصر الا أتلت مكسوع الرؤاتنا مكسورة في هذه الكلمات فتكون إيه إذن الوجهين موجودين لكن الأولى كذا ما يجوز فيه الوجهين وصلا بقى إيه بقى في بعض الكلمات يجوز فيها الوجهين وصلا وصلا خلي بالكم مش وقفا كلمة فرق في الشعراء وصلا ونأبقى رأها وصلا وصلا في الكلام لكن الترقيق أولى وكذلك كلمة إيه؟ نذر تركي بالك في كلمة نذر كلمة نذر فيها كلامة لأكلام في كتب التجويد كلها هتلاقي فيها كلام ناس بيتميل زي الشيخ الحصري مثلا في كتابت كتاب حكام التلاوة للشيخ العصري حكام تلاوة القرآن هو بيقول الشيخ الحصري بيقول ايه؟ بيقول انه نذر دي اصلها ايه؟ نذري نذري طبعا مش سورة القمر خلي بالكم ولذلك حال الوسطي بيقول حكما في الترقيق لان ايه؟ الراء هنا كان مكسورة لما نقف عليها وحال الوقف حكمها دائر بين التفقيم والترقيق يعني فيها وجهين في الوقف كما جاء في كتاب الشيخ الحصري قال لك لان اصلها كانت ايه نذري ولذلك قال لك هو هنا بالنسبه للوجهين موجودين في راي ثاني بيقول لك لا راي اخر حتى تجدي في كتب كتب التجويد قال لك رجوعا الى عمل ابن الجزاريه في الطيبه قال هناك راي اخر انه ليس في نذر الا التفقيم وقفا والترقيق وصلا عملا بقول إيه ابن الجزري بيقولك فيها إيه لأن الياء في نظر يقلك ناء في نظر لو وقفت عليها وقفا هتقولي فيها نظر لأن بيقولك الياء هنا ليست الياء أصلية دياء اليا زائدة ممكن تقولي نظري نظرك نظره عشان كده هنا في الحالة دي بيقولك بيميله إلى هذا الرأي اللي هو رأي اللي هو أنها مفخمة ولذلك عند قراءتها بعض أهل العلم يقولوا الشيخ الحصري بيميل أنها لا ممكن تعملي دي أو دي نذر ولأن أصلها رأى فتميل إلى الرأي بالترقيق إنما في فريق آخر بيميلوا إلى أنها تكون مفخمة وجها واحدا لأن هي أرجاء فيها ليست من أياء زي إذا ليست بنيا تلك الكلمة النقطة الأخرى وخطر آخر ينبغي التفريق بين قراءة هاتين الكلمتين مصر ومصر فعند الوصف خلي بالكم تفخم الكلمتان وسطا عند الوسط قولا واحدا لا تيجي تقولي مصر أو وصلا برضو ايه ما تقولي مصر تقولوا ايه مصر ودخولوا مصر ان شاء الله امنين برضو مفتوحة يبقى خلاص تتفخم وصلا عند الوسط تفخم الكلمات اما وقفا خلي بالك يجوز في كلمة مصر الوجهين والتفخيم اولى أما مصرة المنونة فتفخم عند الوقف قولا واحدا لأن بع الراء فيها مفتوحة يبقى قولا واحدا دي برضو الحاجات اللي انتوا لازم عايز تقرأيها مرة واتنين عشان تفهمي هذا القول يبقى وإنت بتقرأ كلمة مصرة ومصر لو انا هقول التفريق عند الكلمتين دول عند الوسط تفخم الكلمتين قولا واحدا لان الراء مف مفتوحة يبقى هتفخم لكن الوقف فيحصل فيه لو وقفت على مصرة عند لو وقفت على مصرة هتفخم قولا واحدا الراء لأن هي بعدها مد عوض وقف عليه بحركتين مثلا مصر يبقى برضو الراء مفخمة اما لو قفت على كلمة نصر من غير التنوين بيقولك فيها رأيين وان كان التفخيم اولى لكن فيها ايه رأيين وكذلك الفرق بين كلمة فرق وفرقة ازاي تقرأ دي وازاي تقرأ دي عند الوص يجوز في الراء في كلمة فرق وصلا وجهاني لما تيجي تقولي مثلا فرق ممكن تقرأيها بالرقة فرق أو تقرأ فرق لاتنين وجهين التفخيم والترقيق والترقيق أولى تبقى فرق أما إذا سك وقفت عليها سكون مثلا عارض مثلا يجوز فيها إيه التفخيم والترقيق لمن رقق خلي بالك اللي كان بيرقق يبقى له الوجهين أما اللي كان بيفخامه والفرق يبقى لازم من يقف عليها يقف عليها بإيه بالتفخيم وجها واحدا وأما كلمة فرقة فالرأة مفخمة قولا واحدا لأن حرف الاستعلاء بعدها هو القاف مفتوح فر هنقولها فر فر قه في نفس الكلمة ذاك من الجزاري يقول إيه ورقط الراء إذا ما إيه كسرة كذاك بعد الكسر حيث إيه سكن إن لم تكن قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست إيه أصلا والخلف في فرق كما قالك بكسر نودد واخف تكريرا إذا تشدد يعني اغفر التكرير إذا الحرف كان مشدد <تصفيق> احنا طبعا خدنا النهاردة اكتر لكن ما زلنا على فكرة هنكمل اقطاء الراء لان الراء لسه فيها كلام كتير عايز اكلمكم فيه هنستكملكوا الراء الاسبوع القادم ان شاء الله بس لو في، فيه لان احنا خدنا وقت اكتر النهاردة عشان نديه فرصة للبنات اللي عايزين ان شاء الله يقرأوا وصحاهوا تلوتهم واسأل ربي سبحانه وتعالى ان يزدنا علما والحقال الصالحين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم اجعل هذه السويعات مباركة يا رب العالمين اللهم ثقل بها موازيننا واغفر بها ذنوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب منا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على نحو يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويجتنب مشابهه باتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته الذين اهلكه وخاصته برحمن الرحيم اللهم أنبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وجعلنا به يوم القيامة من الفائزين اللهم جعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأفصارنا جلاء ولتنبنا محصة وعن النار مخلصا اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وأعزنا بالقرآن اللهم هدينا في هديت وبارك لنا في ما أعطيت واثنا واصرف عن نشر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اتعنا بطاعتك اللهم اتعنا بطاعتك اللهم اتّعنا بطاعتك اللهم اسعدنا في الدارين بطاعتك يا رب العالمين اللهم اسعدنا في الدارين بطاعتك يا رب العالمين واجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وفرض العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم ولذة النظر إلى وجه الكريم ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ربنا تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عوراتنا اللهم امن روعتنا اللهم اجعلنا مطمئنين يا رب العالمين اللهم اجعلنا امنين مطمئنين يا رب العالمين اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل سوء واصرف عنا كل سوء واصرف عنا بطانة السوء واصرف عنا بطانة السوء وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم لا تذلنا في هذا الوقت يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيتة ولا مبتلا إلا عافيتة ولا ضالا إلا هديته ولا ضارما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت رينه ولا حاجة يا رب من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمة يا, يا رحم العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم أرحم والدين كما ربينا صغارا اللهم أرحم والدين كما ربينا صغارا اللهم أرحم والدين كما ربينا صغارا اللهم, اللهم اغفر لهم ورحمهم وعفهم وعفوا عنهم وجازهم بالإحسانイحسانا والسيئات عفوا وعفرانا اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأزواجهنا وأولادنا ولمن سألنا الدعاء ولمن سألناه الدعاء واختمنا الصالحات آجالنا اللهم اختمنا الصالحات آجالنا واخرجنا من هذه الدار الدنيا على حسن خاتمة وعلى شهادة لا إله إلا الله اللهم احشرنا اللهم رب اختمنا عليها وحشرنا عليها يا رب العالمين واجعلنا في أول زمرة السابقين واجعلنا في أول زمرة السابقين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعل نبيك المصطفى شفيعا لنا يوم القيامة واصقنا من حوضه شربة هنيئة مليئة لا نضمع بعدها أبدا وثبت المسلمين على طاعتك يا رب العالمين وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والأسيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين اللهم افقهم في الدين اللهم فقههم في الدين اللهم فقه المسلمين في دينهم يا أكرم الأكرمين اللهم فقه المسلمين في دينهم يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلهم ممن يميز الحق ويعمل به اللهم اجعلهم ممن يميز الحق ويعمل به اللهم اجعلهم ممن يميز الباطل وينصرف عنه يا رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا أكرم الأكرمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم دسيما كثيرا <تصفيق> سبحانك اللهم تحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاك الله خيرا كثيرا في الله خيرا سبحانك اللهم تحمدك اشهد ان لا اله الا انت